احساس أربعة الاكتئاب من الطبيعي عندما يمتنع الشخص عن أكثر الأشياء اللي بيحبها لفترة طويلة يدخل في بداية حالة من الاكتئاب التي تتمكن من الشخص إذا استسلم لها فيجد الواحد نفسه صاح مش طايق حد وأرفان من كل اللي حوالي وكره اليوم اللي تولد فيه يرى أن الحياة بلا معنى من الأساس ويبدأ في تضخيم الأمور وتعميقها أحيانا فيسأل نفسه عن أسباب الكون ووجوده على وجه الأرض ورغبة الخالق في فرض مرض كالثمنة على عباده دون غيرهم بل تزيد الأمور فتتحول حياته إلى جحيم متواصل ويصاب بحالة من العصبية وأحياناً الهستيرية مع الجميع دون سبب ومن الممكن في النهاية أن ينتهي الأمر بفشل الرجيم بعد أن تحول الأمر من مجرد البحث عن إنجاز شخصي إلى تدمير نفسي وهنا يجب على صاحب الرجيم أن يعرف أن ضبط النفس وتردأ أي محاولات للتأثير على سعادته أمر واجب وخطير ويجب أن يعي أيضا أن الإصابة بالاكتئاب مع فقدان الوزن ظاهرة علمية مذكورة فيجب أن لا يستسلم لها فمثل ما استطعت أن تأكل صلطة كل يوم وثمرت فاكهة كل ليلة فلن يكون من الصعب أن تبحث عن شيء يحسن من مزاجك ويجعلك ترى الحياة أكثر وردية. نص المليان لأن الله خلق كل شيء لسبب والعالم على درجة واحدة من التوازن توازنت المشاعر السلبية والإيجابية في الرجيم فمثل ما تشعر بالفشل والزهق والاكتئاب أثناء رحلة الرجيم ستشعر أيضا بالسعادة والنجاح والثقة بالنفس والرشاقة مع مرور كل يوم في الرجيم ستكتشف شيئاً جديداً يرسم ابتسامة على وجهك لن تتصور وقتها أن تلك الأمور ستسعدك فمن الممكن أن تشعر بانخفاض جزء من جسمك وظهور عظمة الحوض او القفص الصدري فيجعلك تتنطط من الفرح أو اختفاء اللغض من وجهك يشعرك أنك توم كروز في عزه أو نزولك من كنبة الميكروباص الخلفية اللي بتشيل أربعة إلى الخارج بسهولة ورشاقة يجعلك تظن أنك مؤهل لدخول الألعاب الأولمدي هذا غير نظرة الناس المفعمة بالحب والتقدير بالنجاح البطولي الصعب الذي يفشل فيه الناس كل يوم وفي كل ساعة ستلخص وستهون كلماتهم وثناؤهم كل لحظة صعبة مرت عليك في رحلة الرجين وكل موقف لم تفقد قوتك في السيطرة على نفسك ستذكرك الكلمات الطيبة بساعات الليل الطويلة وأنت تستمع لمعزوفات بطنك وهي تستغيث بصبع محشي وحتة بسبوس ويصبح اللي رايح واللي جاي يقولك انت خستك كده ازاي؟ ما شاء الله الجزء الثالث حكايات ما بعد الرجيم نبأ العبور اليوم هو العاشر من مايو 2014 ولهذا سألقي عليكم النبأ التالي نجحت إرادة المسلحة في عبور خط مئة كيلو جرام المنيع واجتياز ذلك التحدي الصعب بعد أن استطاعت قواتنا الباسلة اقتحام خطوط العدو من الدهون على الجبهتين وأرغمتهم على الانسحاب والتراجع وطارتهم داخل أراضيهم الكرش وأوقعت بهم إصابات وخسائر فادحة بعد أن حرقت الدهون وأسرت أعداداً كبيرة من الطعام ومن نصروا إلا من عند الله لم أحلم يوماً في أن أراه يتحقق أمامي منذ أن بدأت أعي الدنيا بجوانبها لم أسعد يوماً في أن أرى وزني على الميزان أقل من مئة كان هذا الرقم دائما يطاردني مثل الكابوس أحلم به كل يوم حتى إني اعتدت عليه بعد أن كنت قد أيقنت أني خلقت لأكون هكذا وحتى عندما قررت أن أبدأ الرجيم كان آخر أحلامي أن أصل لرقم مئة وأثبت عليه فيما تبقى من حياتي فرغم أني رياضي منذ صغر ولم يتركني أهلي أستسلم لوزني الزائد فإنني لم أكن يوماً من الذين يطلق عليهم رفيعين كنت دائما أهرب من الميزان لا أحب أن أعرف وزني أو أراه هو بالطبع لا يراه غيري كان من يسألني عن وزني أتهرب من السؤال وإذا لم تفلح محاولات الهروب كان الكذب أحد أسلحتي فكان وزني أمرا محرجا لي أتذكر وأنا في سن الثامنة عشرة من عمري وكانت قد مرت أعوام ولم أذن نفسي فجئت في يوم تمرين بأن جاء المدرب وأصر على أن نزن أنفسنا جميعا كانت لحظة شاقة وربما الأصعب في حياتي وأنا في نهاية طفولتي أن أصعد على منصة الميزان وأمام الجميع ورغم محاولات هروبي وتهربي من هذا اللقاء الصعب فإن كل شيء باء بالفشل وكان لقاء الميزان حتمياً صعدت على الميزان وقتها وشعرت أن روحي قد صعدت هي الأخرى لم أكن قد نظرت للرقم المذكور على شاشة الميزان بعد ولكني قبلها لم أسمع تعليقاً للحظات دب هدوء لحظي تبعته آهات صدمة متدحرجة من داخل أحبال المشاهدين لوزني الذين شاهدوا قبلي وكأن صاعقة نزلت من السماء قتلت من على الأرض جميعاً كان وزني 121 كيلوغرام جرام مصيبة بكل المقاييس كان أقرب واحد لي في الوزن من الفريق وزنه لا يزيد عن 85 كيلو جرام كان الطفولة مدمرة بفعل هذا الوزن ومنذ تلك اللحظة وحتى هذا اليوم الذي اكتب فيه عشت حياة طويلة وزني على الميزان ديجيتل يتكون من ثلاثة أرقام ولكن اليوم انسوا هذا الكلام فهو رقماني فقط وذهب ذلك الصفر اللعين إلى الجحيم وأصبحت مع بقية ابناء شعبي أستطيع أن أقف على أي ميزان وأن أواجه أي تتحديات أشارك أصدقائي عندما يقولون إن وزنهم زاد فأصبح 85 كيلوغرام جرام فكنت أسمعها زمان وأضحك على خبتي ولكن اليوم فأنا لست فوق المئة انا تحتها، وسأظل أسفل ذلك الرقم بإذن الله انا بلبس ميديم، عارف إحساس العيل الصغير بلبس العيد وهو نازل يوم الوقفة متفشخر قدام صحابه هو ده نفس إحساس واحد كانت خين ودخل محل ملابس زي زارة أو بولند بير فلقى مقاسه، ويا جماله لو لقى مقاسات وصع عليه هذا أعظم احساس ممكن أن يشعر به إنسان فقد وزنه يوماً رغم وجود طرق كثيرة ومتعددة لقياس نسب نقص الدهون من الجسم أشهرها الميزان يظل أفضل وأكثر طرق قياس نقص الوزن هي الملابس فلا يوجد على ظهر الأرض إحساس لمن يعاني من السمن أجمل وأفضل من أن يجد ملابسه قد اتسعت عليه وأنه أصبح أنيقا ثم تأتي بعد ذلك اللحظة الأجمل وهي أن يجد مقاسه بسهولة تنقسم عقدة الملابس إلى نوعين النوع الأول هو البحث على مقاس لك بسهولة خاصة أن أكثر اللحظات سخافة تمر على الشخص التخين هي أن يجد اللبس الذي يعجبه ثم لا يجد مقاسه فيه أما النوع الثاني فيكون الرغبة في ارتداء أي ملابس دون الشعور بالحرج أبسط تلك الأمثلة أن يصبح الشخص قادرا على أن يضع القميص في البنطلون دون ظهور جسم غريب شبه بيضاوي يسمى الكرش أو نفس المشكلة للبنت عند ارتدائها بادي، وتلاقي حاجات نصف دائرية طالعة من كل اتجاه، العلاقة بين الملابس والتخن علاقة عكسية، فهي العقدة الأكبر عند العديد من أصحاب السمنة، بل يمكن أن تصل أحلام البعض إلى أنهم يستطيعون فقط ارتداء الشراب بسهولة. ورغم اختلاف أسلوب اللبس ونوعيته بين مختلف البلدان والثقافات فإن من أكثر الأشياء التي تجمع أصحاب السمنة هي معاناتهم مع الملابس التي تطاردهم يومياً عندما يبدأ الإنسان يومه بارتداء ملابسه فيجد أزمة في أن يرفع قدمه لإدخالها في البنطلون ثم مع الشراب في رفع رجله لأعلى والتي تصل لدى البعض إلى الشعور بصعوبة في التنفس بعد ممارسة هذا التمرين الشاق وتستمر تلك المعاناة متزامنة مع الإنسان طوال حياته وتتسبب علاقة اللبس مع التخن أيضاً في ظهور عادات لا يقوم بها سوى من يشعر دائما بالحرج من جسمه فتلاقي بيشد طول الوقت في التيشرت اللي لبسه عشان يخب الكرش او يعدي بجنب أو يلبس هدوم فوق بعض عشان تختفي تحتها الترهلات وإذا فتحت دولابة ستجد ملابسه تنقسم إلى لونين أسود وكحلي ويا له من يوم أسود عند ارتدائه بدلة فيصبح وضع القميص داخل البنطلون كارثة فيظل مرتديا جاكت البدلة طوال فترة الفرح محاولا شفت بطنه حتى لا يرى أحد العار تي شيرت كان من أجمل لحظات رحلاتي مع الرجيم عندما نجحت في ارتداء تي شيرت لفريق مانشستر يونايتد أصلي كان أبي قد أهداني إياه وأنا في سن الخامسة عشرة ومكتوب على ظهره اسم اللاعب تيفاز وبالطبع كان ضيقاً على شخص وزنه 115 كيلو في هذه السن ورغم أن ذلك التيشيرت كان من المستحيل أن يدخل في فإني قررت أن أحتفظ به حتى يظل الأمل الذي أتمنى أن أحققه بأن يأتي اليوم الذي ارتديه ورغم أن ذلك اليوم تأخر خمس سنوات فإنه حدث كان ذلك في منتصف شهر مايو من عام 2014 ذكرى أشبه بعيد تحرير سيناء ففي ذلك اليوم تحررت حياتي من قيود مساحة الجسم التي لا تجد ملابس تحتويها تخلصت من أكثر العقد التي ارتبطت بي في حياتي كان ذلك التيشيرت يمثل أبرز مشاكلي مع التخم فكنت أعتبره التحدي الأعظم فمن أجمل المشاعر عزيز القارئ الراغب في التخلص من كرشك أن تحصد فوائد الرجيم وأجمل فوائده على الإطلاق وأكثرها وضوحا وملاحظة هي أن تتاسع ملابسك عليك ثم يأتي ما هو أجمل أن تشتري ملابس أقل منك نمر أو أكثر فتظهر شياكتك وتصبح تعليقات الناس من حولك تمتلئ بالإشادة والسعادة تذكر دائما أيها القارئ عندما تفقد رغبتك في الاستمرار واستكمال هدفك الأعظم أنك في يوم من الأيام كنت ترتدي مقاسات XXL وأنك أصبحت تجد ما تريد وتضع رجلاً على رجل عندما ترتدي شرابك بل أصبحت تشبه توم كروز في إدخاله القميص بالبنطلون بعد أن رحل الكرش إلى غير رجعة وتراجع إلى الخلف تذكر أيضاً وقوفك بالساعات أمام مرايات البيت باحثاً عن لبس جيد يخفي بروز جسمك وعندما تخرج مع بنات وتظل جالسا بجنب لتخفي كرشك وتذكر أنك تخلصت من ألوانك السوداء الغامقة التي تخدعك بأنك خصيت شوي وتنوعت ملابسك بين ألوان الطيف المبهجة وأنك منذ تلك اللحظة لن تقوم بشد ملابسك إلى الأمام بمعدل مرتين في الدقيقة خوفاً من ظهور مرتفعات من خلف الملابس وآخر تلك النصائح عليك أيها القارئ ان تحتفظ بملابسك القديمة فهي مثل آثار العصور الماضية تذكرك بتاريخك الأسود الذي لا ترغب في العودة إليه يوماً شاهدة على جرائمك في التخن والأكل في الماضي أخيراً ما أريد أن أقوله أن تيشيرت مانشستر يونايتد أصبح معلقاً في غرفتي ليس فقط لأنه رمز يلخص تاريخاً مضى وجائزة تقديرية لما نجحت في فعله ولكن لأنه أصبح واسعا علي يمكن أن ارتديه ومع اثنان من أصدقائي عشرة أسباب تجعلك تحب الرجيم بالعفية أصعب تجربة يمكن للإنسان أن يمر بها في حياته هي أن يعاني من مشكلة ويعرف كيف يتخلص منها لكنه لا يستطيع وتلك هي ملخص بسيط لمعنى كلمة تخن ذلك المرض الذي يحمل كل الأعراض ويسبب كل أنواع الأمراض الأخرى فهو ليس فقط يدمر الصحة ويقضي على شكل الإنسان وتناسق جسده ويعتبر مادة جاذبة للأمراض الأخرى ولكنه يدمر نفسية الإنسان أيضاً يبدأ بتشويه شكله ثم دفن مشاعره ليرسخ بعدها احساسه بالعجز وعدم الثقة بالنفس والفشل عدم القدرة على التفاعل مع الآخرين ولأن أحد أهم الشروط التي يقضي بها هذا الكتاب هو أن تبحث عن سبب أو هدف ليكون بداية انطلاق رحلة الرجيم ومحركا نفسيا قويا للاستمرار فإليك عشرة أسباب غير تقليدية تدعوك للتفاؤل والتأكد من أن الرجيم حاجة حلوة واحد الأميس في البنطلون كل من يعانون من السمنة يوجهون المشكلة الأكبر في حياتهم خلال المناسبة الرسمية التي يصبح على كل فرد فيها ارتداء بدله ويصبح على القميص أن يدخل في البنطلون وهو ما يليه ظهور شكل نصف دائري يشبه البطيخة وهو الكرش تجعلك كارها لحياتك منغلقا على نفسك كاتما أنفاسك في محاولة لإخفاء بطنك بشفطها طوال الوقت ولكن مع الرجيم تعود البروز إلى الداخل وينسحب الكرش إلى الخلف ويصبح البنش بلاطة والبطن شوكولاطة اثنان تلعب جنباز في الميكروباز لن يكون ركوب الميكروباز أزمة من أزمات عمرك متمنياً في كل مرة تركب فيها الميكروباز أن تجلس جنب السواء ولكن بعدما تفقد وزنك ستكون هناك مساحة متوافرة لك للجلوس مرتاحا حتى لو في الكنب اللي وراء اللي بتشيل أربعة بالإضافة إلى مستوى رشاقتك الذي سيجعلك تستطيع ممارسة رياضة الجنباز بسهولة عند النزول من الميكروباز خاصة عندما يرفض الشخص اللي راكب جنب الباب أنه ينزل ويقولك عد من فوقي ثلاثة مش هتوقف جون تاني في أغلب الحالات عندما يكون الطفل متراهلا منذ صغره يصبح مركزه المجبر عليه في كل مرة يلعب فيها كرة القدم هو مركز حراسة المرمى لسببين الأول عشان يسد الجوم بجسمه والثاني عشان ما فيش لياقة وبطيء ويصبح الاستثناء الوحيد لتلك الحالات أن يكون هو صاحب الكرة ولكن في حالة النجاح في الرجيم ستكون لديك الفرصة في ترك منصب حارس المرمى واللعب في مراكز أخرى ليس لأنك حريف ولكن لأنك لن تكون مناسبا لمهارة حراسة المرمى في سد الجون أربعة تخلص من ألوانك السوداء لو فتحت دولاب أي شخص مليان هتلاقي أغلب لبسه ينقسم إلى لونين اسود وكحلي وهو أمر طبيعي في ظل الرغبة في الظهور بشكل منضبط خاسس شوية أو أصغر في الحجم وهو ما تقدمه الألوان الغانقة ويمكن أن نسمي تلك الظاهرة بظاهرة الخداع البصري لأنها مجرد طريقة للهروب من شكلك بدلا من البحث عن حل ولكن بعد الرجيم ستصبح ألوان الطيف تملأ الدلاب خاصة أن أي لبسها تلبسه هيكون متشابه مع غيره لأنك ليس لديك ما تخفيه خمسة كل البنات بتحبك كل البنات حلوين تبدو تلك الميزة الأجمل لمن يريد أن يفقد وزنه فمع الرجيم يتغير شكلك سواء كنت بنتاً أو كنت ولداً تصبح أكثر جاذبية وستجد الخير يأتي عليك من كل اتجاه فبعد أن كنت تتمنى أن تمتلئ حياتك بالبنات، ستشعر بالملل من كثرتهن؟ جرب ومش هتخسر ستة، وفر فلوسك عندما تبدأ رحلة الرجيم، ستجد أن مرتبك او مصروفك بفيد لا، وكمان هتلاقي نفسك بتحوش وهو أمر طبيعي لشخص كان بيضرب له ستة أو سبع وجبات في اليوم الشارع ده غير إنه بيرجع بالليل بيأكل كل اللي بيجي قدامه في البيت زي المكنسة لكن بعد الرجيم سيصبح البيت هو مأواك الوحيد للطعام المناسب والصحي وبذلك سيكون الرجيم أشبه بدفتر توفير إجباري يجعل لديك مبلغا من المال كل شهر لا تعرف من أين أتى ولكنك ستعرف إلى أين سيذهب اتصور برحتك تزيد تلك الميزة عند البنات أكثر من الأولاد الذين يقلوا اهتمامهم بمضارهم في الصور مقارنة بالبنات وهذا يفسر نظرية البطبوز لكن بشكل عام ومشترك بين كل من يعانون من التخن أنهم يتحاشون التصوير إلا في ظروف معينة لأننا بطبعنا نحاول الهروب من واقع يكشف لنا عيوبنا فالتصوير هو أكثر ما يمكن أن يكرهه الشخص صاحب الوزن الزائد ولكن بعد الرجيم سيكون التصوير بأي صورة ومن أي زاوية أمراً سهلا وجميلاً فكل الطرق تؤدي إلى رشاقتك بر دائما تلعب الأم دور الحكومة من خلال الدعم الشامل للبيت في ظل أنها مطلوب منها ملء سفرة البيت وثلاجته بأكل يومي فتصبح مجبرة على أنها تروح تجيب مخزون البيت الذي ينتهي في ظرف يومين بسبب عملية النصف التي تقودها بنفسك وبالتالي يتم نسف جيب الأب أيضاً بعد أن أصبح يعاني من صعوبة في سد العجز الغذائي في بيته ولكن بعد الرجيم ستنتهي الأزمة ويصبح الأكل بيفيد والتلاجة مبتفضاش وأمك مرتاح وبوك مع فلوس والكل بيدعي لك 9- افتخر بوزنك أكثر ما يكرهه كل شخص زائد في الوزن أن يسأله أحد عن وزنه نفس شعور البنت لما يسألوها عن سنها بالضبط ولهذا دائما عندما يطرح السؤال يصبح الهروب السريع أو الكذب في الرقم الصحيح هو الحل لكن بعد الرجيم لن تكون محرجا من السؤال بل مصدر فخر وسعادة لك وشاهدا على نجاحك وعظيمتك الحديدية التي جعلت منك رمزا للصمود فيمكن أن تنشر وزنك في الجرائد أو تعلن عنه في مؤتمر صحفي أو تكتبه على تيشيرت عشرة، تخلص من أصدقائك الرخمين يظن البعض أن السخرية او الهزار من التخن أمر لطيف أو مضحك ينم عن خفة دم غير عادية ولكنها من أكثر الأشياء التي تؤثر نفسيا على من يعاني من زيادة في الوزن حتى وإن تقبل الأمر ولم يظهر عليه الضيق وقتها فهي تظل معلقة في ذهنه بتفكر بمشكلته اللي مديئة طول حياته ولا يستطيع أن يتخلص منها ولكن بعد النجاح في التخلص من الدهون يمكنك أن تتخلص من كل أصدقائك الرخمين أو ترد ببساطة عليهم أنا لو تخين أديني خصي إنما أنت دم أمك تئيل وعاي الرخم هتعمل إيه في الموضوع ده؟ تجربة جروب ثيرابي في عام 1930 وجد مدمن للخمور يدعى بيل ويلسون نفسه أمام كنيسة تسمى أوكسفرد يبحث عن قسيس اسمه دكتور فرانكلين بوشمن. يساعد الأشخاص في التخلص من خطاياهم مستخدما برنامجاً جديداً يعتمد على الإقناع وتغيير السلوك بتغيير البيئة لم يجد ويلسون حلا غير ذلك بعد أن دمرت الخمر كل شيء يمتلكه عمله في بورصة وولستريت الأمريكية وزوجته التي لم تستطع تحمله ودراسته للحقوق بعد أن تغيب عن الامتحان بسبب سكره استطاع بيل في فترة قصيرة أن يتخلص من أكبر كابوس طاله في حياته بفضل القسيس الذي كان يقدم برنامجاً لتغيير السلوك من خلال دمج المريض في المجتمع المحافظ وتعريفه على رجال مثله عانوا من مشاكل اجتماعية وتخطوها وهنا فكر بيل ومعه صديق له اسمه الدكتور باب في استخدام الوسيلة نفسها في مساعدة آخرين يعانون من شر إدمان الخمور بعد أن أثبتت نجاحها بشدة معهم فبدأوا في إنشاء اول مجموعة سلوكية جروب ثيرابي في نيويورك عام 1935 تجتمع تلك المجموعة يوميا لمدة ساعة ينقسم خلالها الاجتماع إلى جزئين الجزء الأول يتحدث فيه المدمنون عن معاناتهم مع الإدمان ثم يحكي من أقلعوا عن الخمرة عن تجربتهم ومشاعرهم وكيف تخطوها ولم يتوقف الأمر عند ذلك فقط بل كان من ضمن البرنامج العلاجي أن يترك كل من ويلسون وصديقه رقم تليفونه مع كل مدمن يأتي للجروب ليكون جاهزاً للاتصال به في حالة إصابة المدمن بانتكاسة تجعله يفقد السيطرة على نفسه ويشرب الخمرة من جديد ووقتها يأتي له أعضاء الجروب ليمنعوه من فعل ذلك حتى لو كانت الانتكاسة في الساعات الأخيرة من الليل تطورت الفكرة أكثر فأكثر بعد أن شهدت إقبالاً جيداً في البداية فقرر الصديقان نشر اول كتاب عن التجربة باسم الخطوات 12 عشر ووجدوا أن سرية المعلومات الشخصية للمدمن وعدم معرفة بعض الأعضاء لبعض يزيدان من معنويات الحاضرين ويرفعان الحرج عنهم ويزيدان من استجابتهم للعلاج السلوكي نجحت التجربة بشكل ساحق وحققت إنجازاً كبيرا بعد أن ارتفع عدد الحاضرين إلى الآلاف وانتشر الكتاب حول العالم فقرر ويلسون ودكتور باب انشاء أول جمعية لعلاج إدمان الخمور باسم مدمنون الخمور المجهولون Alcoholic Anonymous A.A. ونتيجة للنجاح الذي وصلوا إليه أصبح هناك مقر للجمعية في أكثر من 130 دولة وظهرت جمعيات مشابهة كان أشهرها على الإطلاق وأصبحت أكثر شهرة منها بعد ذلك جمعية المدمن المجهول Narcotics Anonymous N.A. التي أنشئت في عام 1953 لمساعدة من يحاولون التخلص من إدمان المخدرات بشكل عام لم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل بدأت فكرة الجلسة السلوكية أو الـ Group Therapy تدخل في كل أزمة وسلوك ومرض فأصبح لمرض السرطان مجموعة وللمثليين والمكتائبين ولمن لديهم مشاكل أسرية واحدة وأصبحت تلك الجمعيات أكثر أهمية وقوة بعد أن أكدت الأبحاث أن العلاج السلوكي أقوى بكثير من العلاج الطبي في علاج الإدمان كما أنه يساعد بشكل حاسم وكبير في عدم العودة مجددا للسلوك المشين ويجعل الإقلاع تماماً عن الإدمان ليس مستحيلاً والأهم من ذلك أن تلك الجمعيات لا تسهم في مساعدة المدمنين فقط إنما تمنع من أقلع عن الإدمان من العودة إليه مرة أخرى لأن التخلص من الإدمان أصبح جزءا من حياته وعمله فأصبحت لتلك الجمعيات فروع في أغلب المصحات النفسية وأنشئت ملايين من بيوت العلاج السلوكي هافوي التي خصصت لعلاج المدمن سلوكياً بعد شفائه من تأثير المخدرات تطبيق التجربة على مريض السمنة واحد يجي يقول لي بعدما خلصت وقعت دماغنا إيه لازمت الكلام ده؟ وإيه علاقته بالتخن والرجيم والخسسين؟ أقول لك عزيزي القارئ لا يختلف كثيرا مدمن المخدرات عن مدمن الطعام هم الاتنين بيحبوا حاجة ومش قادرين يستغنوا عنها وهم الاتنين عارفين الضرر الواقع عليهم ومش قادرين يوجهوه وهم أيضا لديهم مشاكل صحية بسبب إدمانهم ويتمنون أن يجدوا حلا لكنهم واقعوا في المصيدة ولا يعرفون كيف يخرجون منها أخذ عندك الأسواب مدمن الأكل مشكلته أكبر وأعمق لأن الله خلق لدينا غريزة حب الأكل وعدد من يعانون من التخني وحب الأكل أضعاف أضعاف من يدمنون المخدرات بمختلف أشكالها وأنواعها ومن هنا عزيز القارئ جاءت لي تلك الفكرة التي أود أن أطرحها عليك فإذا كان مدمن الطعام يتشابه مع مدمن المخدرات بل إن وضعه أصعب فلماذا لا نطبق نظرية المدمن المجهول على مريض السمنة الذي لا يحتاج أكثر من دعم نفسي من شخص عانى من السمنة في الماضي واستطاع أن يتخلص منها؟ شخص يعلم كل مشكلة تقابل من يدخل في ريجيم طويل يعرف آلام الجوع واحساس الفشل الذي يصيبك عندما تضعف إرادتك وهو الشخص نفسه اللي يعرف يقولك تعمليه لما تجيلك هستيريا الجوع الشديد أو تحس بالاكتئاب والفشل أو عندما ينفض صبرك واتقرر أنك فايا كدع الرجيم أن تسمع حكايات من نجحوا في عبور خط بارليف وتخلصوا من أكبر عقدة في حياتهم سيكون أكبر دافع لك فهم ليسوا أفضل منك ولا أنت فاشل وهم ناجحون كل شخص لديه طاقة محركة لإرادته ولكنه لا يراها ويحتاج من ينير له الطريق إليها ويرشده إلى النهاية الصحيحة ولن يستطيع أحد فعل ذلك إلا في حالة أنه سلك هذا الطريق من قبل وتخطى كل عقباته الأمر أيضاً سيكون مفيدا لمن نجح بالفعل في التخلص من مشكلته فهي ستكون واقياً وخط دفاع اول من الرجوع إلى الخلف ووزنه الثاني فحسب الأبحاث العالمية نسبة العودة للتخن مرة تانية أكثر من 90% فبالتالي إذا اجتمع هؤلاء الذين يعانون ويظنون أن تخنهم لا حل له ومن ناجحوا في فعل ذلك وشكلوا مجموعة تتقابل كل أسبوع يتحدث كل شخص عن مشكلة واجهته في الرجيم ثم يسمع حلول تلك المشكلة من شخص مر بتجربة وإذا حكى مدمن الطعام السابق عن عقبات قابلته وكادت تقضي على نجاحه وقتها سيكون من يحاول أن يفقد وزنه وبيعم الرجيم عرفها كويس ويما تجيله هيعرف يتخلص منها التشابه بين مدمن الأكل والمخدرات كبير جدا حتى على مستوى الأطباء فإذا كان هناك طبيب نفسي مختص بعلاج الإدمان يساعد المدمن فهناك دكتور للتغذية يساعد مدمن الأكل وكلاهما يأتيان عند نقطة معينة ولا يستطيعان مساعدتك ولا يشعران بك فهما لا يعرفان ما بداخلك وهنا يستقبلك المدمن السابق الذي يعرف من نظرة عينيك ما تحتاجه وتتألم من أجله ووقتها سيكون هو أكبر داعم لك في حياتك أخيراً عزيزي القارئ إذا أردت يوماً الذهاب لطبيب للتخلص من وزنك الزائد فاذهب إلى طبيب نفسي وليس طبيب ريجيم طواعد الرجيم العشرون في النهاية عزيز القارئ أقدم لك خلاصة عاجلة من النصائح الغالية جمعتها لك من سكان الرجيم واهله على فيسبوك وتويتر لتضعها نصب عينيك فتذكرها جيدا قاعدة واحد يقول الرسول صلى الله عليه وسلم نحن قوم لا نأكل حتى نجوع وإذا أكلنا لا نشبع فعمل بالحديث وبطلتك التفاصل قاعدة اثنين هيقبلك عيال رخمة خلال فترة الرجيم تقولك يا عم هتخص ليه؟ انت كده كويس يا راجل كبر مخ بتخص ليه؟ ما انت كده كده هتدخن تاني سيبك منهم دي علم دماغها بايزة وغيرانين منك كمل انت زي الفقن قاعدة ثلاثة اوعى تاكل عند جدتك لأن عمرها ما هتفهم يعني ايه رجيم وما تصدق شمك لما تقولك انت كده حلو يا حبيبي وتذكر دائما مقولة القاعدة أربعة ما تاخدش بكلام الناس لأنه مش مقياس هتلاقي يوم تبقى كلت فيه زي الحمير في النجيلة ويجي واحد يقول لك انت خاسس ما شاء الله ويوم تاني تبقى بقى خمس ايام مضرب عن الطعام ويجي لك واحد يقول لك ايه ده ملك فشولت كده ليه فتذكر دائما مقولة سلطان الطرب جورج والسوف كلام الناس لا بيقدم ولا يأخر قاعدة خمسة كل واحد فينا قرر إنه يعمل ريجيم بتاع 10-15 مرة ودايماً بنفشل فيه والسبب الرئيسي للموضوع ده هو أنك لا تحترم القرار اللي بتاخده وعشان كده أول قرار لازم تاخده أول ما تبدأ ريجيم إنك ما ترجعش في قرارك مهما حصل وتعتبره كده زي قرار عبور خط بارليف ينفع بعد ما تعبر ترجع تاني قاعدة ستة في ناس بتعتبر إنها لو كلت حاجة بره نظام الريجيم يبقى الرجيم كده باز وما ينفعش يخص خلاص ويعتبر إنه فشل وإنه عمل اللي عليه ولكن إرادة الله منعته ولهذا عزيز القارئ اللي بتعمل كده بطل استعباط واسترجل شوية وبدل ما توقف ريجيم انزل جريلك نص ساعة هتحرق اللي انتكلته قاعدة سبعة ثلث لطعامك وثلث لشرابك وثلث لنفسك قاعدة ثمانية الرجيم زي إنجازات الحكومة بنسمع عنها لكن ما بنشوفهاش عايز تبقى فشل زي الحكومة قاعدة تسعة افطر فطار الملوك وتغدى غدى الأمراء وتعشى عشى الفقراء قاعدة عشرة شهر رمضان مش بتاع حلويات ما تكلش يكنافة بالمنجة في شهر رمضان قاعدة أحد عشر ابعد عن الناس الرفيعين اللي مهما خصيت هيقولولك انت تدخين قاعدة اثنى عشر امسح كل أرقام تليفونات المطاعم اللي على تليفونك وتجنب المرور من جنب مكدونالدز وكينتاكي قاعدة ثلاثة عشر لو الأكل اللي طبخته طلع طعمه وحش ما تزعلش هتتسد نفسك ومش هتاكل وهتخس قاعدة أربعة عشر ما تزورش جدتك أبداً لأنها مش هتقتنع إنك مش جعان قاعدة خمسة عشر الرجيم ليس وسيلة تعذيب إنما وسيلة تهذيب ليس فيه حرمان عندما هو جزء سيستمر معك فترة من حياتك عليك أن تعيشها وتحبها وتتأقلم معها قاعدة 16 الطبيب أو المدرب الذي تعلم وقرأ عن النظم الغدائية لا يشعر بالمريض ولا يعلم بمشكلته فرق كبير بين أن تعالج مريضاً وأن تشعر به وأن تعطيه دواءاً وأن تقنعه بتناوله قاعدة 17 الأهم من التوقف عن الطعام هو القدرة على فعل ذلك والأهم من ممارسة الرياضة الاقتناع بأهمية المواظبة والأهم من كل ذلك أن يعلم المريض أنه إذا أراد يوماً أن يصبح بصحة جيدة عليه أن يصبح انسانا جديداً قاعدة ثمانية عشر إن نأنا أفوسط اليوم بتود في دهية تجنبها أبوس إيدك قاعدة تسعة عشر لا تزن نفسك كل يوم عشان كل يوم بيختلف عن التاني وممكن يجيلك إحباط سبت يوم في الأسبوع في ساعة معينة على ميزان معين وما تحركش مكان الميزان قاعدة عشرين أشهر خمس كتبات في تاريخ الرجيم انا هبدأ ضايد بكرة وفي الأغلب هنلاقي إن بكرة ده ما بيجيش النهاردة اليوم الفري ولو خدت بالك هتلاقي الجملة دي بتتكرر ست يام في الأسبوع هاكل برحتي في الغداء وبقى ما بالليل ولو ركزت في الجملة هتلاقيها مش محددة معدل العشاء يبدأ الساعة كان هجيب بيبسي ضايد على أساس أنه هيفرق بعد 4 أو 5 سنة كومبو مثلا؟ انا مش هبوزت ضاية الأسبوع ده هي الجملة دي بتتقل كل أسبوع بس بتتنفذ أسبوع واحد في السنة الخلاصة انا بدأت ضاية يوم 21 سبتمبر سنة 2013 وخلصت يوم 1 سبتمبر 2014 شفت أيام سودة وأيام حلوة تعبت كتير وكنت هستسلم أكتر بس كان فيه حاجة بتوقفني كل مرة وتقول لي كمل هانت عشان كده أنا مقتنع أن كل واحد فينا ليه يوم ومعاد عشان ينجح فيه ويتخلص من مشكلته ويوم الوقت ده يجي محدش هيقدر يوقفك أنا كان وزني 136 كيلو جرام في 2013 لكن دلوقتي وصلت 86 كيلو جرام يعني بتاع 50 كيلو اتكلوا على الله ادعو لي أحافظ على الإنجاز سلام لو اقتنعت بفكرة الجروب تيرابي أو عايز تسأل مجرب أو تعرف إجابة أي سؤال ممكن تبعتلي على صفحة المؤلف على فيسبوك محمود زكي م-A-H-M-O-U-D مسافة زد A-K-I استمعتم إلى بارطمان نيوتالا قرأته لكم رهام حمدي زيدان تأليف محمود زكي صادر عن منشورات إيدي تم انتاج الكتاب الصوتي من قبل ستوري سايد سنة 2021 لمنصه ستوريتل جميع الحقوق محفوظه